ما أُنذِرُ م لِغون والْأَرأيتُم ما تدعونَ مدُون الله أَرون ماذا خلَلَقوا أرون ماذا خلَقوا, خلقوا منِنَ الأرضِ أَمْلَهُمْ شِركُ في السماوَات اي تو نبي كتابا من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين ومن اضل من من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامه من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم ك ترجمة <تصفيق>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 هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إلا نذير مبين.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 إني تبت إليك وإني من المسلمين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 ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين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 أررض بغير الحّ ووبماك تم تَفسقُون وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا الله إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَفِيكَنَا عَن آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا فَأْتِنَا بِمَا مِنَ الصَّادِقِينَ طين قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون فلما راوه عارضا مستقبلا اوديتهم قالوا قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجز القوم المجرمين وَلاقدَمَكََّهُم في مئِ مكََّكُمْ فيِيهِ وَجَعللنالَهُم وَجعلنا لَهُم, لهم سَمع وَأَبَصَار وَفِدهَ فمَا أَغنَاعَهُم سَمْعُهُم وَلَا أَبصَارهُم وَل أأَفِدَ وَل أَفِدَتهمم مِن شيءَيئٍ إذ كانَانوا يجحَدونَ بآياتِ الله إذ كانَانوا يجحَدون بآياتِ اللهِ وَوحاقَ بِهِم مَا كانوا بهِ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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ وَلَمْ يَعْجُزْ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيوم يرَغُ الذينَ كَفَرُوا على النَّار ألَْسَ هذا بِالحَُّ قالوا بَل وَرَبّنَا قال فَذوقُ العذابَ بِما كنتُُم تَكفرون تصبر كما صدر اول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون الله اكبر